بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع دا أما بعد فالأصل عند السلف في المجاهر بالبدعة المخاصم عليها الداعي إليها أن يحذر منه وأن يبين أمره وأن يهجر وأن يعني ينفر عنه حتى لا يقع المسلم المسلمون في بدعته ولكن هذا يكون مع قدرة أهل السنة على ذلك فإن كان السلفيون في هذه المنطقة عندما القدرة على إعلان التحذير من هذا الإباضي المجاهر ببدعة الداعي إليها على الملأ فالواجب أن يحذروا منه وأن يبينوا أمره للناس ولكن أن على أن يكون هذا بالعلم نعم لا بالإش لا بالكلام المرسل المجرد عن الأدلة أو بما لا يبين أمره يعني كان هناك طلبة علم عندهم معرفة بالشبهات التي يروج لها هذا الإباضي عليهم أن يبينوا بطلانها بالدليل أو أن يرجعوا إلى العلماء إن لم يستطيعوا أن يعرضوها عليهم حتى يفندوها ويردوا الباطل الذي فيها <تصفيق> ويكون هذا بالادله من الكتاب والسنه اه و... والله تعالى امم كان, كان لا يقع, يقع في شركيات ظاهرة ليس هناك شرك ظاهر عليه يعني ف وليس يعني داعيا إلى هذه البدعة فالأصل هو أن نصلي خلف كل خلف كل مسلم بر أو فاجر كما هي عقيدة أهل السنة لكن إن كان يقع في شركيات ظاهرة ولا يصلى خلفه وإن كان يدعو إلى بدع ظاهرة من بدع الإباضية ويخاصم عليها ويعني من الدعاء إليها وأيضا الأولى أن تترك الصلاة خلفه ليس تحريما ولكن من باب عدم الترويج لهذا المبتدع المخاصم نوم no. <تصفيق> ها <أه؟ تصفيق> الله بدي وهل هناك اختلاف بين لكن الذئب من يعني من فصيله ذوات الانياب يعني ذو من السباع ليس كذلك ان كان كذلك ياخذ حكمها اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع عن كل ذي مخلب من الطير ن <تصفيق> صلى صلى لناس وفي التشهد الاول تذكر انه ناقض للوضوء فكبر ثم اشغل ايمينه بالذره ثم خرج ماء من علما انه علم انه ناقض للوضوء لا وإن علم انه ليس على وضوء يخرج من الصلاه دون تكبير يعني ويستخلف غيره لا يحتاج الى هذه التكبير نعم فيقول حدثك النساء تجانبا محرم ولكن ان كان يركب في السياره يعني في الامام هناك في الخلف امرأة أجنبية هناك محرم لها معها ولا يخالط هذه المرأة لا بالنظر ولا بالكلام فهذا ليس اختلاطا نعم مدامت في الخلف ومعها محرم لها وهو في الأمام الذي يظلم هذا ليس من الاختلاط مداما لا يخالطها بالنظر ولا بالكلام الله أعلم يقول شخص صار قمنا من, من المال ثم تاجع ثم نجم وفاسع أباعا فضروري المال اكتسب من هذه التجاره قيء حرام. حرام بلا شك ما دام المال اكتسب بالحرام فما نتج عنه كذلك حرام نعم قال هذا يسرحك الله ان يوصل الى دراسه كتاب بروتوكولات كما بني سويون ومثل هذه الكتب لا تقرا ولكن يرجع العالم أو طالب العلم إليها أحيانا للاستفادة مما فيها من كلامها أولا الكفار يعني من باب معرفة مكرهم أو ما يخططون له من خطط لحرب المسلمين فهذا قد يرجع اليه العالم احيانا نحتاج اليه ذلك ليس, ليس من الكتب التي تقرا سردا يقراها المسلم سردا لا, لا ينصح المسلمون بقراءه هذا الكتاب ولا باشكاله ولكن هذه تعد مراجعه يستفيد من العالم احيانا ان نحتاج اليه جزاك الله خيرا يا أيها الذين, الذين أمنوا إذا قيل لكم فاسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم نعم. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم أحسنتكم رعاكم الله يقول أنا نعم. طارق في الثانوية عندما تدخل المعلم تدخلنا لكوفة فهل يجوز ذلك أم لا لا يجوز كما <تصفيق> نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوء مقعده من النار فلا يجوز أن ان هذه المدرسه على هذا الأمر ولا يجوز أن يوقف لها وليس بالضروره ان يجوز انها الكتب كتب العلماء والله الاصل اننا لا نقتني كتباً إلا للعلماء المعروفين ولكن أحياناً يوجد كتاب من كتب السلف أو من كتب العلماء السابقين كتب التراث في أسا في الحديث أو في الفقه أو في غيرهما أو في التفسير يحتاج إليه طالب العلم ولا يجد غير هذه الطبعة وله أن يقتنيا إن كان ممن يحسن الفهم والتمييز اما عامه المسلمين الذين ليسوا طلاب علم او من, من الطلب المبتدئين فينصحون باقتناء الكتب المعروفه لعلماء معروفين نعم يجوز نعم يجوز نعم كان لا معصية ولكنها يعني لا تكون سببا في بطلان الصلاه فالمدخن صلاته تصح في نفسه لانه مسلم عاصي فصلاته غير غيره ما تصح كذلك والله ذكر المغاهر لذلك الله عليه وسلم كان يخمي الله اليه قال هل يجوز ان تقول دعاء خروج القريه او البث عند المرور عند البروح عند مرور لا علم ان هذا يقال عند دخول القريه ليس عند المرور به والله اعلم بعد الدعاء في وضع الجلوس او من كلا الوجهين ثبتا كما بين هذا الامام الالباني رحمه الله عليه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لي وكان لي قوالب مزينه وزكاه العروض وشيء البيت اشترائه للبضاعه ان عنده بضاعه وباع هذه البضاعه هو بسعر اعلى من البيع حتى يكسب نعم عندما يخرج الزكاه في شرط يشترها بشراءها يحسب السلعه البضاعه اه بشراء بيع انه يقيم ويقوم بسعر البيع الذي يظهر الله أعلم هذا يكون بسعر الشراء الله أعلم بسعر البيت طيب خلاص يرجع فهذا إلى ما قالوا العلماء لا, لا, لا أدري لأن الله أعلم يرجع لكلام الشيخ بنوى تايمين أو لكلام الشيخ الفوزان الله أعلم يقول ما توليكم نعم هذا يشقوله يحتاج الى ان يراجع عقله قبل ان يصحح دينه ومنهجه نعم انتم إن أن تنصحوه ان كان ينتصح انصحوه او يرضوها على طبيب يا شيخنا لا انوافق جزاء الله, جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا الله أن يوفقك على قول عندي خاتم ذي عن ايش عن لبس خاتم من الحديد فلا يدخل فيه النحاس ام لا الله اعلم ندر يقول هل يشوف التحليل الدنيا الدنيا كاسمها دنيا من الدنو والسفل ان الله عز وجل حقرها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لو, لو أن الدنيا تساوي عند الله جناحه بعوضه ما سق منها الكافره شربه ما وايضا قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في حديث المستورد ابن شداد الذي أخرجه مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا, مثل أن إلا كمثل أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع يعني هذه النقطة التي يرجع بأصبعك من اليم أي من البحر الخضم هي الدنيا هذه النقطه وهذا اليم هو الاخره فالدنيا لا تساوي شيئا في الاخره فالله عز حقر الدنيا نعم يقوي حالك الله انا لي وعندها امتحانات ودراسة بلدة بعيدة علما بانني مستاجر بيت لكن عندما توفي والدي بقيت مع والدتي وزوجي بقيت مع والدتي وزوجتي اخوها من مع اهلها لكي تكمل دراستها هذا هذا لا نضيع الوقت اترك اترك اترك استفيد منه الجميع نصيحه مني لا تغير الا اهلك تمنيه نقول اتق الله عز وجل ولا تحلف الا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر نعم هذا من الشرك الأصغر والكفر الأصغر فالحالف بغير الله معصية نعم شرك أصغر ونظن لو في ما الله به والله نقول له اتق عز وجل ولا تكذب ولا تنكر ما العلم لك به وعليك أن تعرف قدر نفسك وأن ترجع إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن, يعني وأن تستسلم له إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينه وأن يقولوا سمعنا وأطعنا وليك هم المفلحون فنقول له إننا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج المسيح الدجال في أحاديث صحيحة من أصح الأحاديث ولو لم تقبل أحاديث المسيح الدجال فلا تقبل الأحاديث التي علمك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج في من تأخذ الدين كله وإما أن تعرف حدك فلا تأخذ الأحاديث بهواك أنت الآن هذا الرجل إن كان يصلي ولا يصلي كيف تصلي كيف عرفت صفة الصلاة لا يوجد في القرآن ما يدل على صفة الصلاة أنت عرفت الصلاة من الأحاديث فلماذا قبلت أحاديث الصلاة ولماذا قبلت أحاديث الصيام ها؟ قد تقبل أحاديث توافق هواك وترد الأحاديث التي تخالف هواك هذا منهج المعتزلة من أهل البدع نقول أن تب الله من هذا الكلام واستسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد صح نعم والد ذكر شيخنا الوالد ذكر شيخنا الوالد وكما ذكرت لكم والادري السائل هذا هل ما سمع كلامي قبل هذا يعني نحن نريد ان نبع نقطه مهمه هي خارج هذه السؤال اني لاحظت ان البعض لا يتادب باداب السؤال فمن أداب السؤال ومن أهم أدابه أن, أن يكون غارضك من السؤال التعلم لا التعنت ولا إحراج السائل ولا أن تقصد بسؤالك أن تضرب كلام العلماء بعضين ببعض أو أنك تريد أن تخطئ هذا على الحساب هذا هذه نية فاسدة إن كانت موجودة نحن ما نتهم أحد أحداً في نياتي ولكن أذكر بأداب السؤال لأنني لحظت أن بعض الأسئلة تخلوا من هذا وهناك أسئلة ليست علي, على ما ينبغى أن يكون عليه أدب السؤال فأقول إجابة عن هذا السؤال أني أجابت عنه من قبل ولا أدري هل كان السائل سمع الإجابة أم لا إن كان سمعها وفاهم كلامي فما كان ينبغي لأن يسأل وبغض النظر سواء هذا أو ذاك فإنه كما قلنا من قبل الاختلاط كما عرفوا العلماء أن يختلط الرجال مع النساء الأجانب في مكان ما بالنظر والكلام بالنظر والكلام اما لو افترضنا ان امراه توجد في مكان ما محتجبه ومنتقبه ووجد رجل في نفس المكان في طرف مكان و و معها محرم او مع الرجل في, في نفس المكان لكنه لا ينظر الي ولا يختلط بها بنظر ولا مكانها رغم انه في مكان واحد هذا ليس اختلاطا نعم والله تعالى اخوي حفظك الله لا هي وليس بالخطوبه <تصفيق> الخطبه هي كما هو معلوم هي وعد بالزواج يعني الرجل اذا را امراه واستقر اختياره عليها ها واتفق مع وليها على الزواج هذه هي الخطبه فوعد هو اعطى وعدا للولي بانه يتزوج ابنته وكذلك الولي أعطاه وعداً بأن يتمم هذا الزواج هكذا تمت الخطبة الخطبة هي وعد بالزواج وما بعد الخطبة لا يحل له منها شيء حتى يعقد عليه يعني الخطبة لا تحل للرجل من المرأة شيئاً لا في الـ الـ الـ الـ الاختلاط ولا في النظر ولا في الجلوس ولا الحديث ولكن الاصل انه يعني وعده بالزواج ولذلك يعني يستحب الا تطول هذه الفتره التي بين الخطبه وبين العقد حسما لباب الايه الفتنه والشر نعم والله كل شيخ هناك دليل على ان هناك حديث ورد فازو خط صنايف لا يصح من اذنه فليقيموا فلي وبنحو هذا لا يصح ويقول البعير ان البعير ينزل بركبتيه قبل يديه نعم يقول الشيخ هل النظر الى النساء والمرداء بشعوره ها هل النظر الى النساء والمرداء بشع والإن ترتب <تصفيق> على هذا النظر نزول المزي أو المني أيهما هذا ينقض الوضوء بسبب ما نزل وليس بسبب مجرد النظر أحليب الحليب الحليب <تصفيق> يعني الأحوط أن يتوضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل وعلى ما أذكر أن هناك رواية لا تحضرني الآن في الألبان فإن صحت فهي حجة ونص وإلى متصح فإن اللبن قد يعني يلحق باللحم أو يقاص عليه والأولى والأحوط أن يتوضأ منه والله أعلم بالنسبة للفدية تطعم عنه عن كل يوم مسكينا لا بس. ما أسألني أشفيه لا. يقول معكم الصلاة من الآذان وآيقاه فرض كفاية فإذا أذن في البلد في مكان ما فيغني يعني عن أن يؤذن في أماكن أخرى ولكن بلا شك المستحب والأولى والأفضل أن يؤذن في كل مسجد لأعلاء شعيرة الله عز وجل والإقامة كذلك مستحبة وليست واجبة ولكن كذلك لا يعني ينصح بطركها نعم <تصفيق> نعم وستن ولا ان ساعده ابوه ف... وليس له يعني وسيله اخرى وقبل منه لا يضر انه لا يحرم عليه لان انتقال المال اليه انتقل بوسيله مشروعه ف الربا يحرم وانا على ابيه لكن هو ان أخذه عن طريق الهبه منه عن طريق الميراث كما قال العلماء ها؟ الذي أظهر أنه له أن يستفيد منه ولكن إن استطاع أن يتنزع عنه هذا من باب التورع من باب ترك يعني ما هو يعني يعني ترك ما هو أولا نعم يقول الحمد لله شخص لا صح لا لا لا لا يصح التغيير في وسط الصلاه ويخالف رسول الله صلى الله عليه أرفع... اليدين في تكبير الاحرام ليس واجبا وليس من اركان الصلاه لكن الركن هو نفسها اذا كبر للاحرام وإن لم يرفع يديه فهذا لا يبطل الصلاه ولكن يكون ترك امرا مستحبا من السنة يستحب ويسن له ان يفعله نعم adesso كيف يكون العلاج بول الابل البول يشرب يشرب كلبن نعم مبارك الله فيكم أريد منكم أن ننبيه على سنة المهجرة ألا يقبى يا رفو في الصلاة عند كل حق رفو هذه بلا شك من السنن الهامة في الصلاة ومن أجل ذلك صنف فيها أنا والإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى جزءا مفردا في رفع اليدين في الصلاة ونقل فيه أن رفع اليدين في الصلاة وقول قول عامة وكذلك روى فيه الأحاديث التي تدل على هذا نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن أصح الأحاديث في هذا الباب وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام وإذا ركع وإذا رفع من الركوع يرفع كذلك وروا في هذا الجزء <تصفيق> أثراً بسند صحيح <تصفيق> عن الحسن البصري أن أنه قال كان الصحابة يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها المراوح يعني أنهم يرفعون في كل خفض ورفع كأنها المراوح من إيه؟ من نعم من لزومهم الرفع في كل بين كل ركن والآخر نعم الرفع رفعوا إذن في الصلاة سنة من السنن التي لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وكذا الصحابة واظبوا عليها فحري من أراد أن يأخذ الثواب الأكمل في الصلاة وأن تكون صلاته موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على هذا الرفع وأن لا يتركه نعم. كما قلنا في سؤال شبيه سابق نعم نعم اللي يظن شاء الله ثم لو انا الله